ثم من ف ض ي ل م خ ل ق ة و غ ي ر م خ ل ق ة ل ت ب ي ن ل ن ا ب ل س ي 俺。 فإن أصابه خير ط موسوعه أ ن به إ ن أ ص النابلسي خ للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ي ن يدعو أن ا ل ل موسوعه ا ل ن ا ل ب ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م و ا ل ج ب ا ل و ا ل ش ج ر و ا ل د و ا ه ف اسماء ل ل ذ ي كفروا الله م الحسنى م م ي يصهر 天あ<音楽> ا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ن اسماء ب ندقه ذ ب أليم وإذ الله ب الحسنى موسوعه ا ا ل والركع ل ئ ي النابلسي للعلوم الاسلاميه كل طامر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 وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يصلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا ذي ا في م ك ا ء الله الحسنى يعظم ع ش ر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 و اسماء ل ل ل ه ع ي الله صواف وجبت فإذا جنوبها و ا منها ف ك و ا م ن الحسنى وأطعموا ق ا والمعتر ن ع ل ك ذ خ ر ا ا ه لكم لعلكم ل تشكرون ي م و س ل ل ه ي د ا ف ع عن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إن ا ل ل لا ه ي ح ب ك ل خوان كفور أذن ل ل ذ ي ي ن ق ا ت ل و ن ن ب أ ه م ا ل م و ا س ل ل على ه نصره ق د ي ه ولينصرن موسوعه النابلسي إن ا للعلوم الاسلاميه ا ق ب ل ه موسوعه ق م ا ا د وثمود وقوم إ ب ر ي م وقوم ل و و ط أ ص ح ا ب ل س ي للعلوم ت ا ل ا س ل ا م ي ف ك ا فكأي م ن قرية أ ه ل ك ن ا ه ا فهي ظالمه فهي خ ا و ي ة على عروشها و بئر م ع ط ل ة و قصر م ش ي د أ ف ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ت ع م ا ل ل ق و ب التي في الصدور في ي و س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل س ي خ ل ف ا ل ل ه و ع د ه و إ ن ي و م ا عند ربك أ ل ف س ن ة م م ا تعدون وكأي م ن ق ر ي ة أمليت ل ه ا وهي ظ ا ل م ة ثم أخذتها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 في أ م ن ي ي ت ه ف ن س خ ا ل ل ه ا ل ق ي ي ا ا ل ش ط ن ثم يحكم ا ل ل ه آ ي ا ا ت ه و للعلوم ه ي حكيم ليجعل يلقي الشيطان فتنة للذين في م ل ما ق فتنة ب ه ر ض و ا و ا ل ق ا س ي ة ق ل و ب ه م وإن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 حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغته او ي أ ت ي ه م عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات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 الله إن م و س و ل ه ا ل ن ا ل ل ه ي ل ج ا ل ل ع ل النهار و ي ل ج ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ل ي وأن ا ل ل ه س م ي ع ب ص ي ه فتصبح الأرض موسوعه خ النابلسي خبير ا للعلوم أ ه ألم الاسلاميه ك الأرض والفلك تجري في البحر ب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 بكل أ م ة جعلنا من س ك ن ه م ن ا س ك و ف ل ا ي ن ا ز ع ن ك ف ي ا ل أ م ر و ا د ع إ ل ى ربك إنك ل ا س ل ا م س ت ق ي م ت ت خ ل ف و ن أ ل م ت ع ل م أن الله يعلم م ا في ا ل س م ا ء يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أ ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذلكم النار وعدنا الله الذين كفروا وبئس المصير م ا قدر ا ل ل ه حق قدره إن ا ل ل لقوي ه عزيز ا ل ل ه ي ص ف من ا ل م ل ا ئ ك ة ر س ل ا و م ن الاسلاميه ن إن ا ل ه ن أ ي ي د م وما خلفهم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 ب ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي